إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بادي أجرنى أجرني وخذ بيدي ومن بعض أجري أجري إلهي سيدي يا ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعض أجري أجري سيدي ربي أبتني بي أخذ بي بي بيدي, بيدي ومن باقي أجر لي أجر لي إلهي أنت ذو صفح جميل جميل وجود Wa sîğen ve âzîm Düğümü tırman, yijbni. İla بَنَيْتُ وَأيُّ عَبْدٍ ضَاعَ فِي الْخَطَأِ مِثْلِي لَيْسَ يَجِي إِلَٰهِ لَيْسَ أَجْدَرُ بِالْخَطَأِ وَبِالتَّقْصِيرِ عَزَّلَتِ فلا أولى بعفو منك عن إلى سيدي ربي أغذر من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجيبني إلهي، من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي من سواك يزيل همي ومن أدعوه مضطرا يجبني إلهي